ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَضَيْنَاهُ إِلَىٰ غَرْبٍ يَشِيرُ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ شُغْلًا وهو الذي أرسل الرياح نسرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه من ماء ما قلقنا ان عاما وانا في كثير ولا قد صرفناه بينهم ليتذكروا فابا اكثر الناس الا كفرا ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً